Ihdynnä suoratoimustettiin, suoratoimustettiin, ennaltaalle ihimolle, ilmelty, alle غير olleen, عليهم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 Ihdina cirat al-mustaqim, cirat al-ladina an-namta alayhim, غير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 Alhamdulillahi Rabbi alamin al-Rahman al-Rahim,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 Yhdina al-sirat al-mustakim. Sirat al-lazina an'amta alayhim. Ghyri al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 Ihdin al-Cirat al-Mustaqim, Cirat al-Ladin ladin an غير